بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا قلقتن النساء فقلقوهن لعدتهن وأحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود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 كل شيء قدرة، ولا إِسْنَمَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ يَحْضُنُ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِلَّهَا يَجْعَلْهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى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 وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعفن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَسَرُ تُمْفَاسَ تُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُفْقَدُ سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْقَ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ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 النكراء فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي